وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَانِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَانِ النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُقَهِّرَكُمْ تَقْهِيرًا وَأَذْكُرْنَا مَا يُتَلَقِّي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ İnna الله ıkan alatif an kadir. İnna Müslüman ve Müslüman ve Mümin ve Mümin والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات عند عند عند والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين, والصائمين, والصائمين, والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم موفرة وأجرا عظيما